فاقتلوهم حيث تقفتهم ونخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتلة أحد من القتل ولا تقاتلوهم عند النسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَقَتَلُوْهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ تَهَوَّفَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَمْ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فما اعتذروا عليكم فاعتدوا علي بمن لم اعتذروا عليكم،, عليكم واتقوا الله وعلم أن الله مع المستقيم، وارافقوا في سبيله. أهلكت وأحسنوا إنه لا يحب المحسنين وأدموا الحد على المرات لله فإن أصرتم فما استيسوا من الهد ولا تحلقوا رغوسكم حتى الهبل والهدر محلة فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَتَشْفَهُ فَإِنَّهُ لَذِي يَتَسَاءَلُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوِ مُصِيبَةٍ أَوْ ضَرَّةٍ فَإِذَا أَمِنْتُم بِفَضْلِ اللَّهِ تَمَّتْ لَكُمُ الْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِّ فَمَن شَاءَ Bermalam yajid fasyam kelana tiayam, fi haji w sabatim iba w jatim. Tilkamshatun kamila. Dan rikal malam yakin allohu hadir masjid al Haram. Watsuk Allah saya akan